فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون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 فخلقنا Państwo, witam serdecznie, العظام serdecznie, witam العظام witam ثم witam serdecznie, witam فتبارك الله serdecznie, الخالقين ثم إن انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين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 مَأْنَا بِاللَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالذِّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا, ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين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 فإذا جاء أمرنا وثارت النور فاسلك فيها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 فإذا استويت أنت وَمَنْ مَعكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين فَمَا انْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 ولَئِنَّ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا الْخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَإِذَا مَنْ أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ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 فَأَبْعَدَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى której strony mówią, że w tym momencie, w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 وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ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 وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُ أَمْرَهُم بَيْنَهُم زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ايحسبون Sabuna Anna نمدهم به من Nu وبنين نسارع لهم في الخيرات نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون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 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٍ ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأر اليوم لا تجاروا اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون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 أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ رَازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدُعُهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِرَاطِ لَا ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر فِي في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى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 وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ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 وتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا ت تت...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 سبحان الله عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض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 رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 قال رب ارجعون لعل اعمل صالحا في تركت كلا أرزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، فَلَا أن بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخساوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أن ذكري وكنتم منهم تضحكون وكنتم منهم تضحكون إني جزئتهم اليوم بما صبروا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 قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم أَنَّمَا خلقناكم عبثا وَأَنَّكُمْ الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق La ilaha Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! نه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين